Laila o elfilala la me'lho Laila o elfilala Ya me'lho Laila o elfilala Laila o احنا هلالة مزدانة بنوار الإمام الزهرانة شرفت الأرض يا ابن الهادي يا نور الله ونجومك وانا يا زينتها حالة بعشاقك بالسماو تهل الفرحانة اهلا وسهلا مرحبا بقدمان ظم انا قد ظم انا تولوا وانظروا لا صلوا في, في ساعه نزوله يا طباح فل بعطره الشافي وبنظراته وبنوره الصافي لقلوبه المحبه مشتاقه تنظر لي الوفي وابن الوفي يا زيني العبادي اللي تمساح لتجراح بحنانك وتشافي لطفك صاحب البسمة الحلوة فضلك فينا هالليلة كافية يا حلو, حلو, حلو, حلو, حلو المقولة بسم الله في كل نقولة بسم الله ورسولة يا أحدى في قلوبنا أصيلة يم يصير الجوم وون ومهالك لك يا الغالي عالكون ويصير الحجر درودانات وهديها لك يا غلا مولود يا لك البحور تصير عطور وانشرها لك ريحان وعود وغفره شعر رمال اللي همني القلب وروح بستان منور يلا زغرودوا لا فرح رسوله فرحوا يا قلب والمدمع نسيل للفرحه الجزيله والحسن حدا حسنك من رسول الله بهالكون يكشف كل ظلام من يزهار ليلة ما ولدك اجمل فرحه فينا تنتشر معك كقدار همنا الهواش ما يتغير يا فخر الطفوله بسم الله ورسوله لا be mama me mama there's only one mama